نحن إرهابيون والإرهاب فريضة ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فالإرهاب فريضة في دين الله. Armon raba Yansır Jundan Abrar. İstey, istey. Nefte, nefte. Nefte, ويل للمعتدين ويل للمعتدين الإرهابي أنا أرنو لرباح الطين أنا الدين الإرهابي أنا الدين لرباح الدين الذل من يتولى الغدار الاولى جبار شرع جهاد الفجار الذل الكل والعار من يتولى الغدار الاولى جبار, جبار شرع جهاد الفجار قتلوا غدرا غدروا ظلموا فجروا فجروا قتلوا غدرا غدروا ظلموا فجروا فجروا فليوم وي ويل للمعتدين ويل للمعتدين اذهبي أنا ارنو لرباح حقي اذهبي أنا ارهب اعدا قدين اذهبي أنا ارنو لرباح حقي يوما حقدا قتلوا شيخا في الدار واليوم ردا شبل ياخذ بالثار يوما يوما قدن قتلوا شيخا في الثار واليوم اليوم قدن شبل ياخذ بالثار قتلوا غدروا غدروا ظلموا فجروا فجروا قتلوا غدروا, غدروا ظلموا فجروا فجروا فاليوم الويل ويل للمعتدين ويل للمعتدين هابي إن انا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 عثمان رعبا هزم الجبان عمر عمر سنة, سنة أبو بكر والشجعان وعلي عثمان, عثمان رعبا هزم الجبان صنما كسروا, كسروا دينا نصروا, نصروا صنما كسروا, كسروا دينا نصروا, نصروا فاليوم الوي ويل للمعتدين الدين ويل للموت أنا أرنو لرباك الدين الإرهابيون أنا أرهب عدا الدين الإرهابيون أنا أرهب أعداء الدين I'm